بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات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 وَالْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا قَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتِي ين... ينكحوا الا زانيه او مشركا والزانيه لا ينكحها الا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إِلَّا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين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 ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوه شراً لكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم Semuah dzalna al-mu'minun wal-mu'minat dzalna al-mu'minun wal-mu'minat biafusim khira. Wqaluh ada ikum mubin. Lulajau alihi diarbaat shuhada. Fadzlam yatu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 يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إلكم مؤمنين ويبيّن الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن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 في الدنيا والآخرة، والله يعلم ما لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله وأن الله رؤوف الرحيم.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 وَاللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتَ لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا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 صنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والآخرة لعنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.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 يومئذ يُوفِّيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثة للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.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 أو بعولتِهِنَّ أو إخوانِهِنَّ أو إخوانِهِنَّ أو بني إخوانِهِنَّ أو بني أو خواتهم أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أهل الإربة من الرجال أو الطجل الذين لم يظهروا أو الطجل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهم إن ما يخفين من زينتهن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 يُقدم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هناء نور علال نور, نور علال يهدي الله لنوره من يشاء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 حَتَّى إِذَا جَاءَ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ وَوَجَدَ اللَّهَ عنده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 لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّكُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا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 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, إذا فريق منهم مُعَرِضُونَ وَإِيَّا كُلُّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابٌ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الْأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا لله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أي يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَقْشَل اللَّهَ وَيَتَّقُهَا وَيَقْشَل اللَّهَ وَيَتَّقُهِ, الله ويتقه فأولئك هُمُ الْفَائِزُونَ وأقسموا بالله جهدة أيمانهم لئن أمرتهم لا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 وَإِذْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَّقْ وَاسْوُلِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينٌ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَقْلِفَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَقْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الْلَّذِرُ تَظَالَهُمْ وَ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 نَنَا وَرَبِّكَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ضوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأقفال منكم الحل ما فل يستأذنوك ما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم نجناح فليس عليهم نجناح أي يضعن ثيابهم فليس عليهم نجناح أي يضعن في أبهم غير متبرجات بزينة وأي استعثثنا خير لهم والله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 الجامعين لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 بعضه قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا